ثم جعلناه نطفة في قراء مكين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 وَأَن زَلناَا مِنَ السَّمائِمَا أَمْ بِقَادَرٍِ فَأَسْكَهُ فِي الأرْضِ وَإَِّا عَ فَهَابِ بِهِ لَ قَادِرُون بِهِ جَنَّاتٍ مِّن نَّخِيلٍ وَأَعْنَابٍ لَّكُمْ فِيهَا فَاكِهَةٌ كَثِيرَةٌ وَمِنهَا تَأْكُلُونَ وَشَجَرَةً تَخْرُجُ مِن طُورِ سَيْنَاءَ تَنبُتُ بِالظَّّنِّ وَصِبْغِ الْخِضْرِ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 وَلَ قَدَ أَرْسَ النانُوحًَا إلَ قَوْمِهِ فَقَالَ يَ قَوْمِ عَبُدُ اللَّهَ مَا لَكُم مِن إلَهِ غَيرُ أَفَل تَتَّقُون فَقَالَ الْ المَلَأُ الَّذينَ كَفَرُوا مِ قَوْمِهِ مَا هذاَا إِلَّا فَشَرُم ليس لكم يريد ان يتفضل عليكم يريد ان يتفضل عليكم ولو شاء الله لانزل ملائكه مما سمعنا بهذا في ابائنا ال هو وإِلَّا رَجُلٌ بِهِ جِنَّةٌ فَتَرَبَّصُوا بِهِ حَتَّىٰ حِينٍ قَالَ رَبِّ اصْرِفْنِي بِمَا كَذَّبُون فَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِ أَنِ اصْنَعِ الْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا وَوَحْيِنَا فَإِذَا جَاءَ أَمْرُنَا وَفَ فَسْلُكْ فِيهَا مِنْ كُلِّ زَوْجَيْنِ اثْنَيْنِ فَسْلُكْ فِيهَا مِنْ كُلٍّ زَوْجَيْنِ اثْنَيْنِ وَأَهْلَك إِلَّا مَنْ سَبَقَ عَلَيْهِ الْقَوْلُ مِنْهُمْ وَلَا تُخَاطِبْنِي في الذين ظلموا إنهم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 مِن اِلٰهٍ غَيْرُه افَلَا تَتَّقُونَ وَقَالَ الْمَلَأُ مِنْ قَوْمِهِ الَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِلِقَاءِ الْآخِرَةِ وَاغْرَوْنَاهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا مَا هَذَا اِلَّا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ يَأْكُلُ مِمَّا تَأْكُلُونَ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 تُمِوُا كُنْتُمْ تُرَابًا وَعِظَامًا أَنَّكُمْ مُخْرَجُونَ